باب الجنابة أن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وهو جنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت ثم جئت فقال أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال رحمه الله باب الجنابة الجنابة أصلها في كلام العرب من البعد أصلها من البعد ويقال ذلك للحدث المعروف هو أحد الأحداث الكبرى الذي يكون بسبب الجماع أو الإنزال بشهوة إنزال المني بشهوة إذا وقع على للإنسان شيء من هذا فإنه يكون جنوبا بهذا الاعتبار هذه هي حقيقة الجنابة ولا نحتاج أن نفسرها بأكثر من ذلك لأن الجميع يعرف هذا أبو هريرة يقول لقيت يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقيه في بعض طرق المدينة وجنب قال فانخنست منه فذهبت فاغتسلت انخنست منه يعني أنه انقبض من النبي صلى الله عليه وسلم توارى عنه الجوار الخنس كذا، فخنس بمعنى انقبض أو توارى، نعم الجواري كنس، فعلى كل حال، هذا الانقباض من أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، إنما فعله تأدباً، فعله تأدباً لربما فهم أن أنه لما كان الجنوب لا يمكث في المسجد ولا يأكل ولا يشرب استحبابا كما عليه كثير من أهل العلم عامة أهل العلم ولا ينام حتى يتوضأ في أقل الأحوال فإنه أراد أن يتوضأ أراد أن يغتسل أن يرفع هذه الجنابة إكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له من أن خالطه وهو جنوب ولكن هذه المخالطه لا تقتضي لا تقتضي الاغتسال من الحدث الأكبر والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ القرآن ورأسه في حجر عائشة وهي, وهي حائض وكان يباشر نسائه والواحد منهن في حال الحيض يأمرها أن تتزر فالمقصود أن أبا هريرة رضي الله عنه فهم هذا فأراد أن يغتسل قبل أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم تعظيماً وتكريماً واحتراماً وإجلالاً لشأنه وهذا الفهم من أبي هريرة له ما يسوّغه كما سمعتم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم بين له أن هذا لا يطلب أن هذا لا يطلب ولا يقصد يقول أين كنت يا أبا هريرة قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك وأنا على غير طهارة فقال سبحان الله إن المؤمن لا ينجس لا ينجس إن المؤمن الهذه دالة على العموم والعموم يصدق على عموم الأشخاص وعموم الأحوال وعموم الأزمنة وعموم الأمكنة أربعة أشياء فعلى هذا الاعتبار يكون المؤمن لا ينجس يعني لا في الحياة ولا في الموت لا في حال الجنابة ولا في حال الحيض ولا في حال الحدث الأصغر المؤمن لا ينجس ولذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها ناولني الخمرة اعتذرت بأنها حائضة فتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وبين لها أن حيضتها ليست ليست بيدها ليست بيدها خلاف لليهود الذين كانوا يعتزلون المرأة في حال الحيض اعتزالا كاملا فلا يواكلونها ولا يجالسونها حتى تظهر فقوله إن المؤمن لا ينجس يعني في حال الحياة ولا في حال ولا في حال الموت ولا في عموم أحواله لا ينجس خلافا لمن قال بأنه ينجس بعد الموت ويطهروه الغسل الغسل فهذا على خلاف ظاهر على خلاف ظاهر الحديث وأبعد من, هذا وأبعد من هذا من قال إنه لا يطهره الغسل غسل الميت فقول للسلام إن المؤمن فهو طاهر في حال الحياة وبعد وبعد الموت ويؤخذ من المفهوم المخالفة أن ذلك لا يكون للكافر أنه لا يكون للكافر لكن يوجد من الأدلة الأخرى ما يدل على أن الكافر في حال الحياة أنه لا لا يحكم بنجاسة شيء منه إلا إلا ما علمت نجاسته كالبول والغائط وما إلى ذلك مما يشترك فيه الجميع وأما عرق الكافر فإنه طاهر وسؤره طاهر ولذلك يجوز للإنسان أن يلبس ثياب الكفار إذا لم يعلم فيها نجاسة، نعم، ويجوز أن يأكل في آنيتهم إذا علم إذا لم يعلم أن فيها أن فيها نجاسة، كان يطبخون فيها الخنزير ولم تغسل أو الخمر عند من قال بأنه نجس العين وهذا في نظر، فعلى كل حال الكافر نجاسته معنوية وهي التي ذكرها الله عز وجل بقوله إنما المشركون نجس فهي نجاسة معنوية وليست بنجاسة حسية نعم وقول النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله هذا قاله للتعجب وهي صلى الله عليه وسلم كان إذا تعجب من شيء سبح وإذا أعجبه شيء كبر هذا في الغالب وقد يصدر منه غير ذلك نعم قد يوجد منه التكبير في حال في حال في حال كون الشيء الذي بلغه أو رآه أو نحو ذلك لم يستحسنه نعم كما قال الله أكبر إنها سنن لما قالوا اجعل لنا ذات أنواط نعم فضل عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه وتوضأ وضوءه للصلاة ثم اغتسل ثم يخلل ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده وقالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نغترف منه جميعا نعم يقو... تقول عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه غسل يديه هذا الغسل المراد به ليس الوضوء غسل اليدين في الوضوء وإنما المقصود به ما يكون قبل إدخال اليدين في الإناء لأنه صلى الله عليه وسلم كان لربما أخرى غسل الجنابة حتى يستيقظ يعني من آخر الليل كما جاء عن عائشة رضي الله عنها لما سئلت عن هذا وك... ولربما قدمه صلى الله عليه وسلم قبل أن ينام واليد قد يحصل لها في حال في حال الجنابة قد يحصل لها بعض التلويث فالمقصود أنه قبل أن يدخل يده في الإناء فإنه يغسلها كما يدل عليه رواية مسلم بدأ بيديه نعم بدأ فغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء نعم وتوضع وضوءه للصلاة يعني هذا الغسل لليدين كمقدمة قبل أن يدخلها في الإناء ثم بعد ذلك يتوضع وضوءا كاملا كما قال الله عز وجل إذا كنتم إلى الصلاة فارسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فيتوضأ وضوءا كاملا للصلاة نعم وليس المقصود به غسل الأطراف والوجه ومسح الشعر من غير قصد للطهارة وإنما هذه الصفة لا تعهد إلا بالطهارة الشرعية وهذه طهارة شرعية فيحكم الله تعالى أعلم بأن هذا الوضوء الذي يكون بين يدي الغسل أن المقصود به الوضوء الشرعي لا قصد غسل هذه الأطراف لأنه لا علاقة لها بملابسة نجاسة أعني كلها جميع هذه الأطراف ما علاقة الرجلين مثلا ما علاقة مسح الرأس نعم ما علاقة غسل اليدين إلى المرفقين بالجنابة إلا أن المراد بذلك هو المراد بذلك والله أعلم هو الوضوء الشرعي وإذا كان الأمر كذلك فإذا عمم سائر الجسد أفاض على جسده الماء فهل يقال بأنه لو بقي منه شيء لو وجد مثلا أو ترك أو لم يصل الماء إلى بقعة في يده مما قد غسله أثناء الوضوء هل يطالب بالإعادة ويقال إن الغسل ناقص الجواب الجواب لا لأن ذلك قد وصله وصله الماء وصله الماء في أول, في أول وضوءه والله تعالى أعلم نعم و وقد يكون المقصود بذلك أنه بدأ بأعضاء الوضوء ضمن غسل الجنب ولم يقصد الوضوء لكن قدم هذه الأعضاء تشريفا لها تشرifa لها والأقرب الله تعالى أعلم أنه أن المراد به الوضوء الوضوء الشرعي نعم الوضوء الشرعي المعروف ثم اغتسل ثم يخلل بيده شعره يخلل بيده شعره كيف يكون هذا التخليل؟ يبدأ بالجانب الأيمن من الشعر يأخذ كفاً من ماء ثم يخلل شق رأسه الأيمن ثم يأخذ كفاً آخر ويخلل شق رأسه الأيسر ثم يأخذ الماء بكفيه فيفيده على رأسه وبهذا يكون قد أفاض على رأسه ثلاثة ثلاثة حثيات بهذا الاعتبار بهذا التقسيم كما تدل عليه بعض الروايات ففي صحيح مسلم ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر وعند النساء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب رأسه ثم يحفي عليه ثلاثا فهذا التثليث يكون بهذه الصفة ويكون مختصا بإيش يكون مختصا بالرأس نعم. ولا يقاس عليه السائر البدن وهذا الذي مشى عليه كثير من المحققين كشيخ الإسلام تيمي رحمه الله والحافظ ابن القيم وجماعة كثيرة من أهل العلم قالوا بأنه لا يطلب التثليث في غسل سائر الجسد غسل سائر الجسد وإنما يكون التثليث في الرأس بهذه بهذه الصفة بهذه الصفة ولا يقاس أيضا غسل سائر الجسد على التثليث في الوضوء لوجود لوجود الفارق كما أننا نقول أيضا إنه لا يشترط على الأرجح فيما أظن والله تعالى أعلم لا يشترط البداعة بالبسمنة في الغسل قياسا على الوضوء لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك والحديث الوارد تعرفون الكلام فيه في الوضوء فإذا بدأ في الوضوء عندما انصحح الحديث فإنه يبسمل إذا بدأ بغسل الجنابه في الوضوء فإنه يقول البسملة وإذا غمس نفسه كما سيأتي في الماء أو أفاض الماء عليه وعمم الجسد من غير بداء بالوضوء فإنه لا يقال بهذه الحال يجب عليه أن, أن يقول أن يقول البسملة نعم وهل اللحية مثل الرأس نقول خل اللحيتك أيضا مثل الرأس لو قيل بالقياس هنا له وجه لكنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم و وعائشة رضي الله عنها قد ذكرت تخليله لشعر رأسه واللحية ليست من شعر ليست من شعر الرأس ولكن على كل حال يقال إن الإنسان مطالب بأن يوصل الماء إلى منابت الشعر في غسل جنابه وليس ذلك وليس ذلك في الوضوء الوضوء يمسح على الرأس ويخلل اللحية ولا يطالب بغسل باطنها بأصول الشعر في اللحية. إذا كان الشعر كثيفا كما كما سبق أما إذا كان خفيفا تظهر منه البشرة يظهر منه الجلد فإنه يغسل يغسل ذلك أصول الشعر ففي فرق بين الغسل وبين وبين الوضوء ولهذا يقال في الغسل إنه مطالب بأن يغسل أصول الشعر سواء في اللحية أو أو في الرأس ويخلل برأسه فإذا كانت لحيته تحتاج إلى معالجة ليصل إلى أصول الشعر منابتة عالجه نعم وإذا كانت لا تحتاج إلى ذلك فلا يطالب كذلك ما استرسل من الشعر الأقرب أنه يجب أن يغسله أن يغسله وأن يتخلله الماء ولكنه يرخص إذا كانت المرأة تشد الظفر الظفر شعر الرأس ضفائرها، فإنه يرخص لها للمشقة فلا تطالب بأن تنقضه ولكنها في الحيض كما سيأتي يجب عليها النقض الجناب قد تتكرر كل يوم فيشق عليها والنساء يعانين كثيرا من الغسل ولو كان شعرها قصيرا فكيف إذا كان لها ضفائر وتطالب بنقضها؟ فإن ذلك يكون أشق أما الحيو فإنه فإنها تغتسل منه في الشار مرة مرة واحدة نعم فهذا فهذا تنقض فيه شعر الرأس والله تعالى أعلم وعلى كل حال الرواية التي أشرت إليها عند مسلم نعم عائشة رضي الله عنه تقول كان إذا اغتسل وكان تدل على الدوام والاستمرار كان يفعل كذا. كان إذا اغتسل من الجناب بدأ بشق رأسه الأيمن ثم الأيسر ثم أخذ بكفه فقال بهما على رأسه. فقال بهما على رأسه. طيب. ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أرو بشرته. هذا الدليل هذا يدل على أنه يجب غسل منابت وأصول الشعر. أفاض عليه الماء ثلاث مرات ثم غسل سائر جسده نعم ثم غسل سائر جسده يغسل سائر الجسد يعني بقية بقية الجسد وفي صفة هذا الوضوء الذي ذكرته عائشة رضي الله تعالى عنها ذكرت تأخير غسل الرجلين في بعض الروايات تأخير غسل الرجلين نعم جاء في رواية عند مسلم ثم رجليه قصّل سائر جسده ثم رجليه، نعم وهذه الرواية هكذا ثم ثم تدل تدل على الترتيب مع التراخي والتراخي فيها بكل شيء في كل شيء بحسبه. فهذه تحتمل أنه أخر ثم غسل رجليه يعني حتى فارق المحل الذي اغتسل فيه انتقل إلى محل آخر ثم غسل الرجلين وتحتمل أنه غسل الرجلين بعدما بعدما أفاض على سائر جسده نعم فيكون الوضوء بهذا الاعتبار غير غير منقطع غير منقطع الموالات حاصلة و موجودة وفي حديث ميمونة أنه أخر حتى أخر إلى أن انتقل حديث ميمونة سيأتي وهذه وأما ما جاء من التصريح بأنه غسلهما أثناء الوضوء فإن ذلك لا يصح والله تعالى أعلم مسألة غسل الرجلين كما في حديث ميمونة في التأخير تأخير ذلك عن الغسل وعن الوضوء يمكن أن يقال بأنه للحاجه إذا كان المغتسل يوجد في طين مثلا وتراب أو نحو هذا فإنه يؤخر الغسل إلى أن ينتقل لسيما مع قلة الماء وأما إذا كان المكان نظيف ولا يتلوث به فإنه يغسل رجليه يغسل رجليه حينما يتوضع مثلا او مع سائر او مع سائر جسده نعم وقالت كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من اناء واحد نغترف منه جميعا نعم اخذ من هذا جماعة من اهل العلم ان ان الرجل يجوز له ان يتوضع او يغتسل بفضل طهور المرأة الماء الذي توضعت به المرأة طهار الشرعية أو اغتسلت منه غسلا شرعيا يجوز له وهنا هذه هذا الحديث يدل دلالة واضحة على هذا ولا يختص ذلك بما حصل فيه الاشتراك أو لم تحصل به الخلوة لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من فضل من فضله ميمونة يعني في ما قد خلت به نعم فلا فرق والعلم عند الله تبارك وتعالى نعم وأما حديث نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وفي رواية وضوء المرأة نعم فهذا قال فيه البخاري بأنه ليس ليس بصحيح ليس بصحيح فالماء لا لا يسلب الطهورية بهذا السبب بهذا الاعتبار والله تعالى أعلم نعم فضل وعن ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا ثم غسل فرجه ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه الماء ثم غسل جسده ثم تنحى فغسل رجليه فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيده نعم، تقول وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم وضوء الجنابة وضوء الجنابة يعني الماء الذي يغتسل به فأكفأ بيمينه على يساره مرتين أو ثلاثا نعم ثم غسل فرجه غسل فرجه يعني لإزالة ما قد يعلق به من الأذى نعم لأن ذلك قد لا يزول بمجرد إفراغ الماء على سائر الجسد فيبدأ بهذا نعم وهل يكفي هذا عن غسله ثانية إذا أفاض على سائر الجسد يحتمل لكن إذا قلنا بأن هذا مقدم لإزالة ما قد يعلق به ثم يشرع بالغسل بعد ذلك فيكون الغسل هو إفاضة الماء على سائر الجسد يقال هذا لا يكفي هذا لا يكفي كما يقال في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء فإن الإنسان يغسلهما بعد ذلك إذا أراد إذا شرع في الوضوء فكذلك هنا والعلم عند الله عز وجل تقول ثم ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا وفي رواية لمسلم ثم دلكها دلكا شديدا ضرب الحائط الحائط في السابق من الطين فكأنه ضرب على أرض طينية كأنه ضرب على أرض طينية والناس في أوقات القلة والحاجة نعم قد يلجؤون إلى الطين أو التراب لذلك اليد مبالغة في التنظيف والتطهير فإذا غسل صلى الله عليه وسلم فرجه في يده بعد الجنازة فقد فقد يبقى فيها بعض أثر ذلك من رائحة ونحوها فيحتاج إلى شيء يزيل به هذا كما يقال الآن في الصابون هل يقال الإنسان الآن يضرب على السيراميك بعد ما يغسل فرجه في الجنابة الجواب لا لأن هذا لا يؤثر لا يؤثر لأنه لا يعلق باليد من شيء أصلا وإنما هو مطالب ب وإنما هو يحتاج إلى إزالة ما قد يوجد من الأثر هذا قد يزال بالصابون إذا ما وجد صابون قد يفرك بالتراب أو نحو هذا يفرك بالتراب أو نحو هذا ف... فيكون ذلك مبالغة في التنظيف وإلا فإن ذلك لا يلزمه في الغسل أن يضرب على الجدار نعم. آ... تقول ضرب يده بالأرض أو الحائط مرتين أو ثلاثا ثم تمضمض واستنشق تمضمض واستنشق الآن المضمضة والاستنشاق دخلت ضمن الوضوء هذا الوضوء الآن في غسل الجنابه هل هو واجب أو غير واجب؟ هل يجب الوضوء في غسل الجنابه؟ هل يجب على الإنسان يتوضى أولا ثم يفيض على سائر جسده؟ الجواب لا وقد نقل عليه بعض أهل العلم الإجماع وإنما الواجب هو تعميم الجسد بالماء فإذا كان هذا لا يجب يعني الوضوء فهل يجب المضمضة والاستنشاق وقد فعلها النبي صلى الله عليه وسلم ضمن الوضوء لو نظرنا إلى القضية بهذا الاعتبار يمكن أن نقول لا تجب لكن لو نظرنا إليها باعتبار آخر وهو أن الفم والأنف في حكم الخارج في حكم الظاهر فهما داخلان في عموم قوله تبارك وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق اصلوا وجوهكم فغسل الوجه الأمر بغسل الوجه يدخل فيه المضمضة والاستنشاق مع أنها غير مذكورة في الآية فهذان لهما حكم الخارج ولذلك يقال في الصيام لو أنه ذرعه القي وخرج أو القلس اللي يسمونه العوام المر تعرفون هذا؟ بمقدار ما يملأ الفم أما الاستفراغ فهو أكثر من هذا يخرج إلى الخارج من غير إرادة فهذا لو أنه خرج إلى فمه، ثم تعمد فذلعه. شو الحكم؟ ما حكم الصيام؟ يفطر، يفسد صومه، لأنه مطالب بأن يخرجه من الفم ليه؟ لأن الفم في حكم الخارج. لو أن الإنسان وضع الماء في فمه كمنضمة، ملأ فمه بالماء هو هل يفطر ولا ما يفطر؟ ما يفطر؟ لماذا؟ لأن الفم له حكم الخارج. فقوله تبارك وتعالى رغسلوا وجوهكم يدخل فيه الفم والأنف ولذلك إدخال الماء في الأنف للاستنشاق والاستنثار في رمضان لا يؤثر في الصوم لكن لا يبالغ لألا يدخل إلى الجوف نعم فبهذا الاعتبار الآن ماذا يقال يقال يجب عليه أن يتمضمض ويستنشق في غسل الجنابة لماذا؟ لأن ذلك يدخل في الوجه وهو مأمور بغسل الوجه مأمور بغسل الوجه فلو أن الإنسان انغمس في بركة ماء انغمس جميعا ونوى غسل الجنابة نوى رفع الحدث الأكبر الجنابة انغمس ثم خرج هل يصح هذا؟ أو لا يصح؟ نقول لا يصح إلا إذا تمضمض واستنشق لو دخل في البحر نقول لا يصح إلا أن يتمضمض ويستنشق لو أنه جلس تحت المروش وأفاض على نفسه الماء جلس نصف ساعة تحت المروش ولا تمضمض ولا استنشق ماذا نقول له نقول له تعيد الغسل لا يصح لابد من الاستنشاق والمضمضه. نعم فقوله فقولها هنا ثم تمضمض واستنشق وغسل وجهه وذراعيه ثم أفاض, الماء ثم أفاض على رأسه الماء لأنه إذا جاء الآن بعد الوجه والذراعين يأتي دور المسح في الوضوء أليس كذلك لكنه في في الغسل لابد من الغسل ولا ينصح على رأسه ثم غسل جسده ثم تنحى لاحظ ما ذكرت هنا تثليث بغسل الجسد ولا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها ثم تنحى فغسل رجليه لاحظ في حديث ميمونة أخر غسل الرجلين فيمكن أن يقال هذا نعم يمكن أن يقال بأن هذا للحاجة والله تعالى أعلم يمكن أن يكون هذا التأخير عن الوضوء توضأ وضوءا لم يغسل فيه رجليه ويمكن أن يكون نعم غسل رجليه ثم مع الوضوء ثم أفاض على سائر جسده ثم تنحى فغسل رجليه مرة مرة أخرى من باب إزالة من قد يعلق بها في مغتسله لأن المغتسل آنذاك ليس كالمغتسل ليس كالمغتسل اليوم نعم على كل حال إذا قلنا إن هذا التأخير هو من الوضوء لم يغسلهما أثناء الوضوء فقد يستدل به من يقول إنه لا يجب لا يجب الموالات ولكن هذا فيه إشكال لأنه كم المدة التي يحتاج إليها حتى يفيض على سائر جسده ثم يتنحى حتى يصل رجليه مدة يسيرة ثم هذه المدة اليسيرة أيضا الاشتغال في أثنائها إنما كان في الطهارة إنما كان في الطهارة ف ف ف عليه أصلاً يقال بأن الإنسان ولو طال الفصل بغسل أعضاء الوضوء إذا كان ذلك بسبب الاشتغال بالطهارة نعم بتحصيل سببها أو طلب كمالها أو نحو ذلك فإنه لا بأس به مثل لو أنه وصل إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الـ الـ الـ فوجد فيه صبغ وجلس يعالج هذا الصبغ ربع ساعة هل نقول الآن طال الفصل وبطل وضوءه يجب عليه أن يبدأ من جديد نقول لا هذه المعالجة إنما قصد بها معنى يتعلق بالطهارة واضح وكذلك هنا فالموالاة مطلوبة وضابط ذلك ألا يطول الفصل عرفا ولا يحد ذلك بأن تجف الأعضاء التي غسلت أولا لأنها قد تجف بسبب مؤثرات أخرى من هواء وشمس ونحو ذلك وقد يطول هذا بسبب رطوبة والله أعلم وهنا قالت فأتيته بخرقة فلم يردها فجعل ينفض الماء بيديه يعني ينفض الماء بيديه وهكذا يسلت من سائر من سائر الجسد. نعم ما أرادها النبي صلى الله عليه وسلم لسبب أو لآخر، لكن هل يدل هذا على أنه يكره تنشيف أعضاء الوضوء أو التنشف بعد الغسل؟ الجواب لا، ولا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. كل ما ورد لا يصح. فالإنسان بالخيار. إن شاء أن ينشف أعضاء الوضوء بالمنشفة فعل وإن شاء ترك بلا كراهة فهو مخير بين الأمرين بل إن من أهل العلم من قال بأن فعله صلى الله عليه وسلم هذا هو نوع من التنشيف لأن حقيقة التنشيف ما هي هي التخلص من من آثار الماء على أعضاء الطهارة فكون النبي صلى الله عليه وسلم ينفض يديه معنى ذلك أنه يتخلص من هذه الآثار التي علقت بأعضاء الطهارة فهو نوع تنشيف فالمقصود أن الإنسان لا يكره له أن يستعمل المنشفة فإن شاء استعملها وإن شاء وإن شاء تركها نعم تضل وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال يا رسول الله أيرقد أحدنا وهو جنب قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد نعم أيرقد أحدنا وهو جنب طبعا هنا لا يختص هذا بنوم الليل ولا بنوم النهار أيرقد والرقاد يكون بالليل ويكون بالنهار قال نعم إذا توضأ أحدكم فليرقد لو بقينا مع ظاهر هذا الحديث فقط وما شابهه مما استعمل فيه لفظ الرخصة للجنوب أن ينام من غير أن يغتسل وما أشبه ذلك من هذه الألفاظ فإنه قد يفهم منها أن الوضوء يجب قبل النوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا علقه بشرط، علق الجواب، الجواز والإباحة بشرط. قال نعم إذا إذا توضأ أحدكم فليقد، ومفهوم الشرط من أقوى من أقوى أنواع مفهوم المخالفة. فلو أخذنا مفهوم المخالفة في هذا الحديث ماذا نقول؟ نقول مفهوم المخالفة أنه إن لم يتوضأ. فإنه لا يجوز له أن يرقد وهو جنوب هذا مفهوم المخالفة فالرخصة إنما تكون في هذه الحال فقط إذا توضى. إذا توضى فلو بقينا مع مثل هذه الظواهر فإننا نقول بأنه يجب على الإنسان أن يخفف الجنابة بالوضوء قبل قبل النوم نعم لكن هل يوجد ما يدل على أن ذلك لا يجب عامة أهل العلم يقولون بأن ذلك لا يجب فبماذا صرفوا مثل هذه الظواهر بماذا صرفوها صرفوها بأدلة أخرى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم لما قدم له تعريف بن عباس لما قدم قدم خرج من الخلاء ووضع بين يديه طعام قدم له طعام فقيل له صلى الله عليه وسلم ألا نأتيك بوضوء ألا نأتيك بوضوء فقال صلى الله عليه وسلم إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة الآن هذا في تقديم طعام للنبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من الخلاء ما في جنابة إذن ما هو موضع الشاهد الحصر بإنما إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة معنى ذلك أنني لم أمر بحالة أخرى لا للنوم عند النوم من الجنابة الذين قالوا يجب لا عند النوم ولا عند الأكل ولا الشرب ولا معاودة الجماع إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة لكن هل هذا الدليل صريح وقوي بحيث يمكن أن يصرف به مثل هذه الظواهر كن جاء بإنما وإنما من أقوى صيغ الحصر هذا معروف لو بقينا مع هذا الحديث فقط فقد نقول إن ذلك لا يلزم منه أنه لا يجب الوضوء في غير حال في غير حال الصلاة فعندنا أدلة أخرى إذا أراد الإنسان أن يمكث في المسجد وهو جنوب ماذا يفعل؟ إنسان ما يم في المسجد فأصابته جنابه نقول له اذهب فتوضى ثم بعد ذلك ترجع وتبقى في المسجد لأن المسجد لا يبقى فيه الجنوب لاحظتم؟ طيب وعندنا أشياء أخرى أيضا مثل ماذا مما يطلب له الوضوء ها؟ مس المصحف فهو لا يقوم إلى الصلاة فالله عز وجل يقول لا يمسه إلا المطهرون الراجح أنه في الصحف التي بعيد الملائكة لكن قد يفهم منه من باب أن الشيء بالشيء يذكر أو من باب الإشارة كما يقولون إذا كان الذي في السماء لا يمسه إلا المطهرون فهكذا الذي في الأرض لكن مثل هذا ما يؤخذ من حكم شرعي يقال بالوجوب مثلا لكن يؤخذ من أدلة أخرى الأحاديث الواردة في هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمس القرآن إلا طاهر تكلم العلماء في في ثبوتها وأيضا في دلالتها هل المقصود طاهر من الحدث الأكبر ولا, ولا أنه مؤمن؟ أن المؤمن لا ينجس ولا المقصود به الحدث الأصغر كل هذا احتمال لكنه ثبت عن بعض الصحابة كسعد بن أبي وقاص وجماعة الأمر به عند المس ولا يعلم لهم مخالف وقول الصحابي على الأرجح إذا لم يعلم له مخالف اشتهر أو لم يشتهر الأقرب أنه يوقف عنده ويحتج به ويكون من باب الحجة البيانية لا الحج الرسالية يعني الحج قال الله قال رسوله لكن هذا ليكشف لنا عن أمر فهمه وعرفه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالمقصود أن قوله صلى الله عليه وسلم إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة نقول أيضا دلت أدلة أخرى على المطالبة بالوضوء فيه ومن ذلك إذا أراد أن ينام الآن انظروا إلى أقوى صيغة من صيغ الحصر النفي والاثبات لا وإلا لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة ثلاث فمن وقف عند هذا قال لا يلا يقتل أحد بينما تكلم العلماء في تارك الصلاة الساحر ثبت أنه يقتل حد الساحر ضرب بالسيف من عمل قوم عمل قوم لوط عزكم الله فإنه يقتل فاعل ومفعول به نعم وعدد من الأمور نعم فمع أن الحصر جاء بأقوى صيغة من صياغه، نعم فبناء عليه ماذا يقال هنا يقال هذا الصارف وحده لا يكفي إنما أمرت بالوضوء إذا قمت إلى الصلاة يمكن أن يكون هذا أراد به الرد عليهم أن ذلك لا يطلب للأكل لمن خرج الخلاء لمن عليه حدث أصغر لا لا يطالب بالوضوء إذا راد أن يأكل وإنما قال الله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا يعني أمرني ربي إذا قمتم إلى الصلاة أن أتوضى ولم يأمرني قال إذا قمتم إلى الطعام إذا قصدتم الأكل فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق يمكن أن يقال هذا وأوضح من هذا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان يجنب ثم ينام ولا يمسمى ولا يمسمى هذا الحديث لا يمسمى يعني لا يغتسل ولا يتوضى هذا الحديث إذا صح فإنه يصلح أن يكون صارفا لتلك الظواهر الحديث قد ضعفه الإمام أحمد ويزيد بن هارون وجماعة من الكبار وصححه وآخرون أو حسنوا ومن المعاصرين الذين صححوا هذا الحديث الشيخ ناصر الألباني رحمه الله فعلى كل حال أيرقد أحدنا وهو جنوب قال نعم إذا توضى أحدكم فليرقد نعم فليرقد فأقول الذي يظهر بالله تعالى أعلم إذا صححنا هذا الحديث نقول يجوز للإنسان أن ينام أن ينام من غير أن يتوضع ولكن الأفضل والأكمل له الوضوء هذا هو الأفضل والأكمل ومن أراد أن يحتاط فالاحتياط له مدخل كبير في هذا وهو أن يترك الوضوء أن يترك الوضوء لأن مثل تلك الأدلة والكلام في ضعف هذا الحديث نعم لا يمس سماه كذلك ما جاء في حديث ابن عمر في الصحيح في صحيح البخاري أن عمر رضي الله عنه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه تصيبه الجنابة من الليل فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ واغسل ذكرك ثم نم لاحظ والأمر الأمر الوجوب الأمر الوجوب هناك سألوه طلب الرخصة قال لهم إذا إذا توضى وهنا أمره أمرا صريحا بالوضوء نعم وبأن يغسل وبأن يغسل ذكره هذا الوضوء ما ما, ما ما الحكمة منه الله أعلم هل المراد بذلك من أجل أن ينشط للغسل هذا فيه بعد لأنه سينام أصلا وإذا نام ذهب عنه أثره نعم ذهب عنه أثره أو أن المراد بذلك من أجل أن يبيت على طهارة حقه أن يغتسل، لكن إن عجز عن ذلك فإنه فإنه يبيت على طهارة صغرى في أقل في أقل تقدير، أو من أجل أن لا يموت الإنسان إلا وهو على طهارة، طبعا على طهارة نكره هنا طهارة. ولو طهارة, ولو طهارة صغرى للحديث المخرج في الصحيحين حديث البراء رضي الله عنه إذا أخذت مضجعك فتوضى وضوءك للصلاة ثم اتجع على شقك الأيمن وذكر له النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنك إن من ليلتك ميت على الفطرة وإن أصبحت أصبحت وقد أصبت خيرا قالوا على الأقل ليحقق هذا المعنى وهذا الذي ذهب إليه الحافظ ابن القيم رحمه الله قال العلة هي أن يكون أن يبيت على طهارة لما جاء في حديث البراء لأنه إن مات أيضاً أمر آخر الآن الملائكة أيضاً نعم تعرفون أن الملائكة لا تقرب الجنوب نعم فإذا خفف ذلك والذي يظهر والله تعالى أعلم أن العلة في هذا هي تخفيف الجنابة هي تخفيف الجنابة يخفف الجنابة بهذا بهذا الوضوء وقد جاء عن شداد بن أوس رضي الله عنه أنه قال إذا أجنب أحدكم من الليل ثم أراد أن ينام فليتوضى فإنه نصف غسل الجنابة هذا موقوف على شداد رضي الله عنه وقال عنه الحافظ بأن رجاله الثقات بأن رجاله الثقات واضح قال فإنه نصف غسل الجنابه فالجنابه تخفف ولهذا تعرفون كما سبق في الجنوب إذا أراد أن يبقى في المسجد ماذا يصنع نقول يتوضأ ولو لم ينم إذا راد المكث في المسجد نقول يتوضأ فإن ذلك يخفف الجنابه كثير من النساء تسأل تقول بأنها في أيام الحيض قد يداعبها زوجها فتنزل وقد تحتلم فهل يقال بأن الوضوء يؤثر أو أنها مطالبة بالاغتسال الذي يظهر والله تعالى أعلم أن الوضوء لا يؤثر وأنها غير مطالبة بالاغتسال لأن الحدث الأكبر موجود بسبب الحيض والحدث الذي يكون بسبب الحيض حدث لا يرتفع لا يرتفع بالطهارة إلا بالقطاع إلا إذا انقطع الدم وإلا فلو تسلت بمياه البحار فإنها لا تطهر بهذا ما لم ينقطع الدم ولهذا قال الله عز وجل فلا تقربهن صلوك على المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط ولا تقربهن حتى يطهرن وفي القراءات الأخرى حتى يطهرن بمعنى أنه ينقطع عنها الدم وتغتسل تغتسل من الحي والعلم عند الله عز وجل الخلاصة إذن من هذا ما هي أنه يجوز للإنسان أن ينام من غير من غير أن يتوضع والأفضل أن نعم وإذا أراد أن يسلك مسلك الاحتياط فلا ينام إلا بغضوه إن اغتسل فهو أكمل وإلا فلا ينام إلا بوضوء نعم لا ينام إلا بوضوء وبعض أهل العلم يخفف فيما يتعلق يسهلون فيما يتعلق بالأكل والشرب والمعاودة للوطن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أيضا بهذا لكنه في الوضع الأمر فيه أمر الشج من أجل أن يكون ذلك أقوى له في العود، ينشطه، ينشطه، وحتى في الدراسات الطبية الحديثة قرأت قبل سنين أن أن هناك إفرازات تخرج من جلد الإنسان في حال الجنابة والجنابة. الذي يظهر والله تعالى أعلم أن هذا يخرج من جميع ذرات الجسد وهو خلاصة الغذاء ولذلك يحصل الفتور فيه في جميع الجسد وقد قال بعض أهل العلم في علة الرجم بالنسبة للمحصن وإن كان هذا فيه نظر قالوا لما تلذذ سائر الجسد عمم ذلك بالعقوبة هذا فيه نظر لأن الجلد لا يعمم به سائر الجسد فعلى كل حال الآن الإنسان مطالب بأن يغتسل شرعاً سواء عرفنا الحكمة من ذلك أو لم نعرف حتى قالوا إن ذلك قد يسبب سرطان الجلد يسبب سرطان الجلد فعل كل حال هي طهارة شرعية لا بد منها والله عليم حكيم فإذا لم يحصل هذا فإنه يتوضأ بالنسبة ل ل ل لمعاودة الوطأ يكون ذلك أنشط له بالنسبة للأكل والشرب الله أعلم لكن ذلك يخفف يخفف الجنابة فبعض أهل العلم يقولون الأكل والشرب والمعاودة أيسر يعني من النوم أيسر من النوم لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعم تعددت الأحاديث في أمره صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن ينام بأن بأن يتوضأ فعلى كل حال يقال يستحب للإنسان إذا راد أن يأكل أو يشرب أو ينام أو يعاود أن يتوضى وضوءه للصلاة والأكمل أن يغسل فرجه أيضا كما جاء في بعض الروايات ولكن ذلك لكنه لا يجب نعم وعن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت الماء. نعم. عن أمي. سلمة وهي أم المؤمنين هند بنت أبي أمية رضي الله تعالى عنها هاجرت إلى الحبشة وهاجرت إلى المدينة رضي الله عنها وأرضاها لما مات زوجها تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم وقد عمرت ماتت ولها وقد جاوزت الثمانين وقالت جاءت أم سليم وأم سليم هي سهلة وقيل غير ذلك بنت ملحان بنت ملحان التي يقال لها الغميصاء والغمص أذى, أذى يخرج في طرف الجفن نعم لوجعا في العين أو نحو ذلك ويقال لها الرميصاء نعم وعلى كل حال هي أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه امرأة مشهورة ومعروفة وشاركت مع النبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر وفي يوم حنين وأخبارها مستفيضة جاءت امرأة جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق لاحظ هذه مقدمة للسؤال وهذا من الأدب لأن هذا السؤال لا سيما إذا صدر من امرأة فإنه فإن ذلك يستدعي الحياء والحرج ولهذا قالت لها أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فضحت النساء وفي بعض الروايات أنها غطت وجهها مع أنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم واستحت فكيف بامرأة أجنبية تقدمت بهذه المقدمة وهذا أحسن بكثير مما يقوله بعض العامة إذا رادوا أن يسألوا سؤالا يستحي منه عادة يقولون لا حياء في الدين وهذا خطأ لأن الدين كله حياء الدين جاء بالحياء وأمر بالحياء والحياء لا يأتي إلا بخير فلا يقال لا حياء في الدين وإنما يقال الله لا يستحيي من الحق أو يقال مثلا لا حياء في السؤال عن أمور الدين ما هو لا حياء في الدين لكن هم يقصدون هذا المعنى يقصدون هذا المعنى فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت المرأة النبي صلى الله عليه وسلم قال النساء شقائق الرجال فالرجل إذا احتلم وجب عليه أن يغتسل فالمرأة إذا احتلمت فإنه يجب عليها أن تغتسل لكن هل تحتلم المرأة هذا الحديث دل على أن المرأة تحتلم خلافا لمن أنكر ذلك من أهل العلم من التابعين من قال بأن المرأة لا تحتلم أصلا وهذا غير صحيح والواقع والواقع يرده لكن سؤال أم المؤمنين حينما قالت أتحتلم المرأة لما استغربت هل قالت ذلك بدافع الحياء فيلم تتمالك فكأنه لغلبة الحياء قالت هذا لأن النساء لربما يخفين هذا لأنه يدل على شدة شدة الشهوة والرغبة الجماع، فإن الإنسان عادة إنما يحتلم إذا فاضت به الشهوة، ولهذا يختلف الناس فيه. الإنسان الذي يجامع متزوج لا يح لا يكاد يحتلم، بل لا يحتلم، إلا إلا نادراً، وإذا طال مكثه وانقطاعه عن الجماع، فإنه يحتلم، ويتفاوت الناس في هذا، منهم يبكت شهراً. ومنهم من يحتلم كل يوم فهذا يختلف اختلاف الناس لكنه إذا قويت الشهوة واشتدت فإنه وله أسباب أخرى خارجه تقويه وقد يقع بسببها كثيرا قد يتعمدها الإنسان فيحتلم فعلى كل حال قول أم المؤمنين هذا هذا الاستغراب الذي جاء في بعض الروايات هل يدل على أنها ما كانت تعرف هذا الشيء أصلا فيقال إن ذلك يقع لبعض النساء كما قاله بعض أهل العلم إما قليلا أو كثيرا العلماء يقول هذا يقع قليلا للنساء وبعضهم يقول كل النساء يقع لهن ذلك وهذا قد لا يخلو من إشكال الناس يتفاوتون لكنه يقع لكن هل يكون قليلا ذلك وقوع ذلك هل هو قليل بالنسبة للنساء الرجال كثير إلا إذا كان يستفرض الشهوة بطريقة أو بأخرى لكن بالنسبة للنساء لماذا استغربت هل هو قليل أو نادر أو أنه كثير الله تعالى أعلم هذا يسأل عنه النساء نعم فعلى كل حال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم إذا رأت إذا رأت الماء وهذا نص صريح جدا في ضابط ما يوجب الغسل بالنسبة للمرأة في حال الاحتلام وهكذا يقال بالنسبة للرجل فاستوت معه في حال الاحتلام، الرجل متى نقول يجب عليك الاغتسال نقول إذا رأى الماء، ولو لم يذكر احتلاما، إذا عرف أنه مني، ومن ذكر احتلاما، ولم ير الماء، فإنه لم يج لا يجب عليه، لا يجب عليه الغسل، فإن لم يذكر احتلاما ورأى شيئا لم يميزه، قد يكون عرقا وقد يكون، فينظر هل سبقه تفكير؟ أو مداعبه أو نحو ذلك فيقال هذا مذى فإن لم يسبقه شيء نظر ماذا يغلب على ظنه فإن ال الرجل يعرف يتميز برائحته وهيئته لا يخفى واضح فال والمرأة يقال لا يجب عليها الغسل ولو ذكرت الاحتلام هي تذكرت أنها احتلمت لكن لم ترى الماء نقول لا يجب عليها ولو أنه ولو أنها رأت الماء ولم تذكر احتلاما فإنه يجب عليها يجب عليها أن تغتسل وهذا الحديث رد صريح واضح على من يقول بأن ماء المرأة لا يبرز وهذا يقول به بعض أهل العلم هذا بالنسبة للاحتلام لكن في غير الاحتلام متى يجب على المرأة أن تغتسل النساء يسألون كثيرا تقول داعبها زوجها فرأت شيئا هذا الشيء هلو مذي كثير من أكثر النساء فيما يظهر لا يميزن بين المذي والإفرازات التي تخرج من القبل ولا المني ولا الودي لا يعرفن ذلك ولا يميزنه فمتى فم يجب على المرأة أن تغتسل في حال المداعبة مثلا أو إذا عبثت بعض العبث متى يجب عليها هل يقال إنها كالرجل إذا أنزلت الماء شهوة دفقا بلذة هذا فيه إشكال لأن أصلا هل هذا من شأن المرأة أن تنزل دفقا بلذة مثل الرجل الذي يظهر أنها ليست كذلك قد يبرز ماءها إلى الخارج وقد لا يبرز ومثل ابن القيم رحمه الله الذي يظهر من كلامه في بعض كتبه أن ما المرأة يخرج شيئا فشيئا يعني أشبه ما يكون بالإفراز يخرج شيئا فشيئا لا يخرج مثل الرجل دفقا بلذة لكن يقال المرأة تعرف أنها أنزلت بأمور أخرى فاستفراغ الشهوة الذي يعقبه الفتور هو الذي يوجب الغسل هذا في حال اليقظة والمرأة تعرف ذلك بأمور يعرفها النساء والله تعالى أعلم ويبقى هناك أسئلة وأشياء لربما يتفاوت النساء فيها تفاوتا كثيرا فتبقى بعض الإشكالات عند بعض النساء لا تميز وكثير منهن تستحي أصلا أن تسأل نعم وعلى كل حال لا يقال بأن المرأة إنما يعرف بشهوتها أو باستفراغها أو بفطورها أو غير ذلك في الاحتلام يقال يجب إذا رأت إذا رأت الماء وأما من قال بأنها إذا رأت الماء علمت نزوله فهذا غير صحيح لأن ذلك لا يقال بأنه لا يقال له رؤية نعم بل جاء في بعض الروايات مما ذكره الحافظ حجر رحمه الله في الفتح ولم يعلق عليه ومثل هذا يكون عادة عنده من قبيل نعم الحسن نعم إذا رأت إحدى كن الماء كما يرى الرجل وكذلك أيضا حديث خولة بنت حكيم ليس عليها غسل حتى تنزل كما ينزل الرجل هذا في حال في حال الاحتلام وأما في غير الاحتلام فإنه يجب عليها بالإلاج ويجب عليها فيما يظهر والله أعلم باستفراغ باستفراغ الشهوة ولو لم ترى ولو لم ترى الماء ولو لم ترى الماء والعجيب أن الأطباء المعاصرين يقولون بأن المرأة لا ماء لها أصلا يقولون لا ماء لها أصلا معنى الحديث وارد واضح في أنه إذا غلب ماء المرأة ماء الرجل غلب ماء الرجل وكذلك في قول صلى الله عليه وسلم بالحديث ففيما يشبهها الولد فدل على أنه يخلق من مجموع المائين وهم يقولون بأن هذا يكون فقط بتلقيح البويضة الحيوان المنوي ولا علاقة إطلاقا لماء المرأة أصلا ملهمة ومن يريد منهم يحاول منهم أن على الأقل المسلمين يقول لعل المراد بماء المرأة هو البويضة فالمقصود أن المرأة لها ماء ولكنه قد لا يبرز دائما إلى الخارج قد يكون إلى الداخل نعم ولا نشك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة تحتاج إلى شيء من الدراسة والبحث فهذا مما لم يصل إليه علمهم والله أعلم الحديث الآتي فيما يتعلق بطهارة المني عدة أحاديث هذا والله أعلم صلى الله عليه وسلم